ومختلف الذي يؤت الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وَمَن يَكْفُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِهِ إلِلَّهِ وَمَن تَتَّبَعَنَّ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 الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين